Rizb-ü usbu'iyya, tehlilat ve münacat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, bi'adad-i kulli tahlilin hellelahülmuhalliduhun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bi'adad-i kulli tekbirin سبحان الله سبحان الله سبحان الله عدد كل تسبيع سبحة المستبيحون استغفر الله استغفر الله استغفر الله في كل استغفار استغفره المستغفرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله أن الوكيل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أشهد أن الله على كل شيء قدير فعنا الله قد أعاظ بكل شيء عِلْمًا، بسَلَّى اللَّهُ وَلَا سَيِّدٍ مُحَمَّدٍ وَآَلِهِ يَا جَمَعِيَ. اللَّهُمَّ أَسْتَغِيثُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَكْفِنِي يَا كَافِي أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمًا هَا أَنَا عَبْدُكَ بِبَابِكَ فَقِيرُكَ بِبَابِكَ دَالِيلُكَ بِبَابِكَ أَسِيرُكَ بِبَابِكَ مِسْكِينُكَ بِبَابِكَ يَا رب الطالع ببابك مهمومك يا كاشف كرب المكروبين عاصيك ببابك يا طالب البالين المقر ببابك يا رحم الراحمين الخاطئ ببابك يا غافر المذنب المتحرك ببابك يا رب العالمين الظالم ببابك يا صائل الطالبين المسيء ببابك، الخاشع ببابك، ارحمني مولاي مولاي، أنت الغافر وأنا المسيء وهل يرحم المسيء إلا الغافر مولاي مولاي، أنت الرب وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا الرب مولاي مولاي، أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي مولاي أنت القوي وأنا الصعيف وهل يرحم الوعيف إلا القويم مولاي مولاي أنت الكريم وأنا اللئيم وهل يرحم اللئيم إلا الكريم مولاي مولاي أنت الرزاق وأنا المرجوق وهل يرحم المرجوق إلا الرزاق مولاي مولاي أنا الطعيف وأنا الذليل وأنا الحقير وأنت القبي وأنا الخائف وأنت العفو وأنت الغفور وأنت المنان وأنت العنان وأنا المذنب وأنت الغفار إلهي puesألك الأمان الأمان في ظلمة القبر وضيقها إلهي puesألك الأمان الأمان عند سؤال منكر ونكير وهيبتهما إلهي puesألك الأمان الأمان عن وحشة القبر إلهي puesألك الأمان الأمان فأقبل معذرتي في يوم كان مقتاره خمسين الف سنة إلهي وأسألك الأمان الأمان يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلهي وأسألك الأمان الأمان إذا جلزلت الأرض زلزالها إلهي وأسألك الأمان الأمان يوم تشقق السماء بالغمان إلهي واسلك الأمان الأمان يوم نضي السماء كطي السجل للكتب إلهي واسلك الأمان الأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزول الله الواحد القهار إلهي واسلك الأمان الأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إلهي واسلك الأمان الأمان يوم ينادي مناد من بطنان العرش أين العصون وين المذنبون وين الخايفون هلمه إلى الحساب أنت تعلم سري وعلانيتي وتعلم حاجتي فعطي سؤالي يا إلهي آه من كثرة الذنوب والنصيان آه من كثرة الظلمة والجفاء آه عندها تغيرهالي إلهي إني عبدك المذنب وأنا المجرم المخطئ يجرني من النار يا مجير يا مجير إلهي إن ترحمني فانا أهل وإن تعذبني فانا أهل فارحمني يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا رحم الراحم يا خير الغافرين بسم الله اني اعمنه وكيل يا من ملهى وان يا الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين يوم الخميس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من وثق به ولم يكن إليه غيره والحمد لله يفرج غمنا وَيَدَفَعُ الْبَلَاءَ عَنَّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّغْلِ صَعِبَةً وَلَا بَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ, أكبر, الله أَكْبَرُ لا إله إلا الله والله أكبر فلله الحمد الحمد لله عبدا كثيرا فسبحان الله بكرة واسيلة وحسم الله يمن وكيان يمن مبلان يمن نصير فرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله لاني لا ضي وأصلى الله ولا سيدنا محمد وآل ه أجمعين الله مايا المسني والنجوا مايا كعشق طنري والبلوا اجعلني من مري فرجًا ومخرجًا من رحمتك يا ارم الراحمين يا من له وقر بالعبوديه كل ناعبود يا من يحمله كل محمود يا من يفرو كل مجهود يا من يطلب عنده كل مفقود يا من بابه عن من يسأله غيره مردود يا من سؤاله غيره مسدود يا من لا يوصف لقيام ولا قعود ولا هركة ولا جمود الحمد لله ولكل رخاء شكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب نستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله ولكل غيق حسبنا الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل ضاعة وماصية لا عول ولا قوة إلا بالله ولكل هم وغم ما شاء الله لا يغلب الله شيء فهو غالب على كل شيء حسبنا الله وكفاه سمع الله لمن دعا غاية له في الآخرة والأولى لا إله إلا الله جل بقاؤه لا إله إلا الله تقدست أسماوه لا إله إلا الله تنزهت صفاته لا إله إلا الله تعالى كبرياوه لا إله إلَّا الله إيمانًا بالله لا إله إلَّا الله أمانًا من الله لا إله إلَّا الله أمانةً عند الله لا إله إلَّا الله محمد رسول الله لا إله إلَّا الله المعبود بكل مكان لا إله إلَّا الله الموجود بكل زمان لا إله إلَّا الله المعروف بكل إِنِعَان لا إله إلَّا الله المذكور بكل نسان لا إله إلا الله المشكور بكل إحسان لا إله إلا الله المنعم بلا امتنان لا إله إلا الله كل يوم منه في شا لا إله إلا الله بعدد ملائكته لا إله إلا الله بعدد ما خلقه و ما يخلق لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه نخلصين له الدين لاؤ كان هل لا اله الا الله الملك الجبار لا اله الا الله الواحد القهار لا اله الا الله المهيمن الستار لا اله الا الله الكريم المتعال لا اله إلا الله وتاول شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لا يموت أبداً باقياً بيده الخير وهو كل شيء قدير وإليه المصير لا أصي ثنان عليك أنت كما ثنيت على نفسك عز جارك وجل ثنانك ولا إله غيره الرحمن على العرش استوى له في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقوم فإنه يعلم السرى وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البالي المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحي القيوم، يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك العبد وإليك المستعان، وعليك التكلان، ألا إلى الله تصير الأمور، فسيكفيك هم الله، اللهم لك الحمد وإليك المستعان وعليك التكلان ألا إلى الله تصير الأمور فسيكفي كوم الله وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد عليه الطيبين الطاهرين يا الله يا جبار بحق محمد المختار يا صادق بحرمة أبي بكر الصديق يا وهاب بحرمتي عمار بن الخطاب يا حنان بحرمة عثمان ابن عفان، يا علي الأعلى بحرمة علي المرتضى، أن توضينا خير الدنيا والآخرة، فأجلنا من النار برحمتك يا رحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل بكل واحد منهما عدا محمودا ومدا ممدودا يولج كل واحد منهما في صاعبه ويولج صاعبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغدوهم به وينشئهم عليه فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من عركات التعب ونهاضات النصب وجعله نباساً ليلبسوا من راحته ومنامه فيكون ذلك جماماً وقوةً ولينالوا به لذةً وشهوة وخلق لهم النار مصبصرةً ليبتغوا فيه من فضله وليتسببه أبو إلى رزقه ويسرع فيه طلبا لما فيه نيل العاجل من دنياهم ودرك الأجل في أخراهم بكل ذلك يصلح شانهم ويبلو أخبارهم وينظر كيفهم في أقواتهم ضاعتهم ومنازل فروضه ومواقع حكامه ليجزي الذين أساهوا بما عملوا يجزي الذين أحسنوا بالحسنى اللهم فلك العمد على ما فلقت لنا من الإصباع ومتعتنا به من ضع النهار ونصرتنا من مطالب الأوقات ووقيتنا فيه من ضوارق الآفات أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك سماؤها وأرضها وما ثبت في كل واحد منهما ساكنة ومتعركة ومقيمه ومشاخصه وما على في الهوى ما كنا تحت الثرى أصبحنا في قضتك يحوينا ملكك وسلطانك بتضمنا مشيتك وتنتصرف ونتصرف عن أمرك وتضمنا مشيتك ونتصرف عن أمرك ونتقلب في تثبيرك ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت وهذا اليوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد إن أحسنا واتعنا بحمل وإن أسأنا فأرقنا بدمي وهو علينا شاهد عتيد إن أحسن واتعنا بحمل حمد وان اسانا فارقنا بدمن اللهم صل على محمد واله وارزقنا حسن مصاحبته وما صمنا من سوء مفارقته بارتكار جنيره او اقتراف واجز لنا في الحسنات واجز لنا فيه الحسنات وما خلنا فيه من السيئات واملا لنا ما بين طرفي عمده وشكرا واجرا مدخرا وفضل وهي حسانا اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤنتنا واملا لنا من حسناتنا صحائفنا ولا تخزينا عندهم بشيء اعمالنا اللهم اجلنا في كل ساعه من ساعته حضنا من عبادك ونصيبا من شكرك مشahid صادق من ملائكتك اللهم صل على محمد وآله واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا. ومن جميع نواحينا حفظنا عاصما مما عصيتك هاديا الى طاعتك مستعملا لمحبتك اللهم صل على محمد وآله وفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه في جميع حياتنا لاستعمال الخير واجران الشر وشكر النعمة، واتباع السني ومجانبة البدعي والأمر بالمعروف، والنهي عن الممكن، وحياط الإسلام، وانتقاض الباطل، وإذلاله، ونصرة العق، وإهزازه، وإرشاد الظالم، ومعاملة الضعيف، وإدراك الله في اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمني يوم يعطيناه وأبطن صاحب صاحبناه وخير وقت ضللنا فيه فاجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم لما شرات من شرائعك وأوفقهم شرات من شرائعك أما عذرت من الله من إني أشهدك وكفابك شهيدا ويشهد سماك وأرضك ومن أسكنتهما من ملائكتك وسائر خلقك في يوم هذا وساعتي هذه وليلتي هذه ومستقر هذا إني أشهدك إن كانت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالغسطة عدل في الحكم رؤوف بالعباد مالك الملك رحيم بالخلق وَاللَّهُ مُحَمَّدٌ أَبْكَرَ رَسُولٍكَ وَخَيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ حَمْلَتَهُ نِسَاءَتَكَ فَأَتَاهَا وَعَمَرَتَهُ بِالْنُّصْعِ لُمْمَتِهِ فَنَصَّلَهَا اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَأَتِيهِ أَنَّ أَفْطَلَ وَاجِزِهِ عَنَّا أَفْطَنَا وَأَكْرَمَ مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ عَنْ أُمَّتِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَنَّانِ الْجَسِيمِ الْغَافِرِ الْعَظِيمِ وَأَنْ تَرْحَمُوا مِنْ كُلِّ رَحِيمِ فصل على الطاهرين وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ الْأَنْجَابِينَ وَالْحَم Yuvset. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman. يا رحيم يا رحيم, يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم اللهم لإني علي من المخلوقات واجعل لي عنده الرأفة والرحمة والحنانة فالعطف والقبول فإن تولوا فقل عصبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم وإذ قال إبراهيم رب يرنيك فتحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يضعن قلبي قال فخذ أربعة من الطين فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا من النجد أن ثم وكذلك تأتي فلان ابن فلان إلى فلانة دليلاً وكذلك تأتي كل الناس رحمة رحمة عليا فكشفنا عنك غضاك فبصرك اليوم العديد وتم وكمولها يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ما أطيع كل نجوى ويا شايد كل شكوى ويا عالم كل خفية ويا كاشف ما شاء كل بنيه يا ناجي يا مصطفى وموسى محمد وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين أدعوك يا إلهي دعاء من اشتتت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الفريق المهلح في المكروب المضدر الذي لا يجد لكشفه ما به إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا رحمر الراحمين اكشف ما نزل بنا من عدوك وعدونا من اكشف ما نزل بنا من عدوك وعدو من الشيطان الرجيم ومن هؤلاء القوم الطالبين أو فلان فلان يا رب العالمين أنك على كل شيء قدير وغوثاه يا الله وغوثاه يا الله يا بارئ لا بداية لك يا داعي لا نفاة لك يا عيو يا محي الموتى قائم على كل نفس بما كسابت اللهم الذي لا إله إلا هو إلها واحد أسألك بالكلمات التامات الأمنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والبلد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين إنك على كل شيء قديم فارحمني برحمتك يا ar, -ar rahman